أشهر فمن فرض فيهن فَلَا அண்ணா பூசு جدا لن في الحنج وما تفعلون من خير وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ليس عليكم جناء أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عَرَفْتَ تَذْكُرُ اللهَ ذَلِكَ الشَّعْرَ الحَرَامَ أَنْقُرُ اللهَ عِنْدَ الْمَشْ குரும கும் دِگِي لَمِنْ طَوْن دِ رُمَّ عَفِيبٌ مِنْ حَيْثُ أَفَوَانَ أستغفر الله إن الله أفضل أَإِذَا قُضِيَتْ تِلْكَ الْقُرُونُ مَا نَتَّقِعُ قُرُونًا كَبِيرَةً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 قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا اشتركوا في القناة وما هو سريع عسى